Taha, ma anzalna alayka alayka al-Qur'aan litashkaa illa tazkiraan limen yakhshaa Tänzilaan minman khalqa al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 Ma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuk fahlag n'aleik. Inni ana rabbuk fahlag n'aleik. Innak wa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 وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آيات الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا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 كما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فألقى اليم بالساحل يأخذه عدو لوعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم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 قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَغَى الَّا لَا تَخَافَ إِنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قد جئناك بآية minä olen Jumala, joka on ollut sinun Jumalasi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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلاً وانزل وانزل من السماء ماء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 ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لنؤثرك لن على ما جانا من والذي فَطَرَنَا Vaakodhi maa anta kaab Inna maa هذه الحياة الدنيا.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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركوا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليمن Ya bani Israel, lقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي غَضَبِي يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب عجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضاه قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربانا أسفى قال يا قوم ألم يعدهكم ربكم وعدا حسنا أفتال عليكم العهد أفتال عليكم العهد أم أردتم أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي Qalua maa akhlefna mao'idaka bimalkina walaakina haumilna Walaakina haumilna auzara min zinati alqawm fakadhafnaaha fakadhafnaaha fakadhafnaaha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 قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بَنِيَّ مَا لَكَ تَأْخُذُ وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إسرائيل وَلَمْ ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت في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 إِذْ قد سبق سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ, يوم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 Oi, se on alunna käännettyä, se on alunna käännettyä, se on alunna käännettyä, se on alunna käännettyä, se on alunna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 القيوم وقد خاب من حمل ظلما وَمَن يعمل من الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَ وَلَا هَضْمَ وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا رَتِّلْ بِهِ تِلَاوَتَهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ لَهُ اللَّهَ بِمَا تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى In a laka alla fiha wala tara, Wa la tavma fiha wala tabha.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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قَالَ اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن سبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آيات فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد كم أهلكنا قبلهم من القرون القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولٍ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 أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل